أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم سبحانك حمدا يليق بجلال قدرتك وعظيم نعمتك وجليل شكرك نسألك اللهم سبحانك الهدايه فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك نؤمن بك ونتوكل عليك نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يفجرك ونثني عليك الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي العربي الأمين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تكلمنا في اللقاء السابق عن معنى كل من المد والقصر ثم قسمنا المد إلى مد اصلي ومد فرعي وقسمنا المده الاصليه او الطبيعيه الى مد طبيعي كلمي ومد طبيعي حرفي ثم انتقلنا الى المد الفرعي وقلنا انه الذي يتوقف عليه على سبب وبينا اسباب المد الفرعي المتمثله فيه وإيه؟ الهمز وإيه؟ والسكون وقلنا ان الهمز سبب لكم نوع من انواع المد نسانه تلات ايه هم مد البدل اذا تقدم الهمز على ايه على حرف المد اما اذا تاخر الهمز على حرف المد وكان بعده في نفس الكلمه فهو وإذا كان بعده في, أو في أول الكلمة التالية فهو المد المنفصل وكلمنا المرة اللي فاتت عن القسم الأول وهو المد المتصل وعن القسم الثاني وهو المد المنفصل السبب الثاني من سببي المد الفرعي كان السكون وقلنا إن السكون إما أن يكون ثابتاً وصلاً ووقفاً وده بنسميه المد إيه؟ اللازم وإما أن يكون عارضاً بسبب الوقف وهو ما نسميه المد إيه؟ العارض للسكون ووضحنا ذلك بإيه؟ حنمشي واحدة بأمثلة مختصرة لكن حنمشي علشان نعرف حكم كل مد ومقداره ايه مده بالتفصيل اتكلمنا عن مد المتصل وقلنا حكمه ايه ومقداره مده اربع حركات او خمس حركات اذا كان الهمز متوسطا او متطرفا واصلا ويزاد ست حركات اذا كان الهمز ايه موقوفا عليه متطرف موقوف عليه عاوز الاتنين مع بعض يبقى ثاني مقدار ومادي اربع حركات أو خمس إذا كان الهمز متوسطا أو كان الهمز متطرفا موصولا اربع حركات أو خمس ويزاد إلى ست حركات إذا كان الهمز متطرفا موقوفا عليه أنا لو أسمع كلام بعد كده الحاجات التلفونات اللي بتسجل ده هتتحاش كلها ادي حاجة الحاجة التانية لو اسمع برضو كلام انا حلغ الموضوع وامروح انا انا جاب تلفونا وعادي يسير برضو لهذا تعالى بقى بعد كده ننتقل ده كان في المد ايه المتصل طب المد المنفصل مقدار ومده في رواية حفص حسب المصاحف المكتوبه اللي احنا بنقرا فيها اربع حركات او خمس حركات انا بقول لكم حسب المصاحف اللي بنقرا فيها ليه اي مد يمد اكتر من حركتين بنجد ان على حرف المد علامه مد اللي بيسموها الهمزه الطايره ما دامت العلامه دي موجوده يبقى لازم امد الحرف اكتر من ايه لكن لو يكتفى بمده حركتين العلامة دي ما بتبقاش موجودة على الإطلاق ولذلك أنت ما بتلاقوش العلامة اللي هي علامة المد موجودة على أي حرف يمد مد طبيعي أبدا وما بنلاقيهاش موجودة على أي حرف يمد مد عرض للسكون يبقى أنا ما بلقيش العلامة دي إلا على ثلاث حاجات المد اللازم والمد المتصل والمد إيه المنفصل غير كده ما بلاقهاش يبقى دي الثلاث وجود اللي بمدوهم اكتر من حركتين وجوبا عند مين عند حفص اللي انا بقرا في المصحف بتاعي اللي مكتوب بيه طيب تعالوا بقى بعد كده عاوز اخد حاجه اسمها ايه مد البدل والحا مد البدل بالنسبه لوقف حفص احنا بناخده من باب ان العلماء اتكلموا عليه لكن هو في النهاية بالنسبة لروية حفص مد طبيعي بالنسبة لروية حفص مد ايه؟ طبيعي فيش فيه مشكلة لكن لازم ادرسه انا قلت ان الهمز اما انه يجي فين او فين بالنسبة لحرف المد اما ان يأتي قبل حرف المد واما ان ياتي ايه؟ بعده سيبه اللي بعده لان احنا اتكلمنا عليه يبقى انا عاوز الهمز اللي فين؟ اللي قبل حرف المد طيب أنا هسألكوا سؤال يعني هاجبلكوا مثال وتقولوا الفرق بين الاثنين المثال الأولاني فإن فاقوا فإن الله غفور الرحيم الهمزة في كلمة فاو بعدها إيه؟ بعدها واو يبقى الهمزة جاي بعدها إيه؟ بعدها حرف مت لان الهمزه مضمومه وبعدها الواو ساكنه بعدها حرف ايه طيب طب سؤال كمان الايه الثانيه وجاءوا اباهم عشاء يبكوا طب ما هي فاء زي ايه جاءوا طب الفرق لكن في فرق حد يعرف يقوله الهمزه هنا الهمزه اللي في اول الكلمه الثانيه يبقى فاء فا فان فاء فان الهمزه هنا بعدها حرف مد وجاء وجاءوا اباهم الهمزه الاولى بتاع جاءوا بعدها حرف مد بس الفرق بين المثالين ان فاء فان حرف المد ليس بعده همز بينما وجاءوا اباهم حرف المد بعده ايه طيب نهو منهم يسمى مد بدل والتان... واللي ما يسماش مد بدل ايه المثال الاول وهو فانفوا فان, فإن ده مد ايه لكن ايه وجاءوا اباهم مد ماهوش مد ايه مد منفصل تمام طب خدوا مثال كمان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا الكلمه اللي انا عاوزها كلمه ايه لا آمنوا يبقى كلمة اللي أنا أعوز كلمة إيه آمنوا الهمزة في أول الكلمة بعد الهمزة إيه طيب نكمل كده الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهادية ولا القلائدة ولا آمين البيت الحرام عندي آمن وايه امن الفرق بين الاتنين إيه الهمزة في الكلمة آمن وبعدها حرف مد وما فيش بعدها سكو الهمزة في كلمة امن بعدها حرف مد وحرف المد بعده إيه ساكن طب نهل مد بدل في الاتنين آمن نخلص من هذا إلى أن مد البدل عوز عرافه الهمز يجي بعده ايه الهمز يجي بعده ايه حرف مد وليس بعد حرف المد إيه ولا ايه همز ولا سكون يبقى نقول تاني. تعريف مد البدل ان يجي ايه يا اخوانا اقوله ان يجي بعد الهمزه ايه حرف مد وليس بعد حرف المد اوعوا تقولوا ليس بعده لا حد يفكر انه ليس بعد الهمز. وليس بعد حرف المد ايه ولا ايه همز ولا سكون ده, ده, ده مد ايه المد حروف المد كام ايه هو ايه غلط الالف الساكنة المفتوح ما قبلها الواو الساكنة والياء الساكنة المكسور ما قبلها طيب عاوز كم مثل لمد البدل ثلاث امثله مثال لهمزه بعدها ا مثال لهمزه بعدها واو مثال لهمزه بعدها ايه وليس بعد اي حرف منهم ايه ولا ايه همز ولا سكون طيب نقرا كده في سوره المجثر قول الله تعالى ليستيقن الذين اوتوا الكتاب الكلمه اللي انا عاوزها ايه الهمزه بعدها واو ويزداد الذين امنوا الهمزه بعدها ألف ويزداد الذين امنوا ايمانا الهمزة. يبقى إذن الثلاث حروف اجوا فين هيه؟ في اي واحدة ثلاث حروف اجوا في جزء من ايه ما نقولش في اي واحده ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا طب تعالوا بقى اسمه مد ايه سيبوا التسميه دلوقتي انت بتقول لي وليس بعد حرف المد ايه ولا ايه همز ولا سكون نعم انتظر شوي كل حاجه حنور قوله تعالى الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس كلمه رئاء همزه بعدها الف يبقى مد ايه طب بعد الهمزه ايه بعد الالف اسف ايه متصله بها فين طيب ايهما ارجح إنه يبقى مد بدل ولا إنه يبقى مد متصل ليه آه احنا معنا كم سبب للمد هنا يا اخواني اثنين همزة بعدها حرف مد ده سبب مد ايه البدل طيب حرف مد بعده همزة متصلة بها في كلمتها ده يبقى اسمه مد ايه اه انا عندي عندي قاعده وهي انا لازم ارتب المدود ترتيبا تنازليا يعني اجيب الاقوى ثم الأقل ثم الاقل لغايه ما اوصل في الاخر لمين لاضعف المدود ثاني عندي ترتيب تنازلي اجيب ايه الاقوى, الأقوى والقوي واللي اقل منه واللي اعلى منه لغايه ما اوصل لمين للضعيف احد العلماء بيقول البيت ده اسمعوه كويس قوي واللي يلحق يكتب يكتب اقوى الموجود لازم فما اتصل فعارض فذم انفصال فبدل اقوله كمان مره اقوى الموجود ايهه إيه لازم فما اتصل فعارض فذم انفصال فبدل طيب يبقى اذا جاب لي الخمس مدود ولا ما جابهمش اقواهم ايه ويا ليه المتصل ادي 2 3 4 المنفصل خمسة البدل مش احنا قلنا انواع المدود كده بس ما فيش زوجوش مانيش عاوز القاب اه ما في طالب مثلا يقول لي انا عندي مد لازم وبعدين مش يقول لي عندي مد اسمه مد الفرق طيب ما هو ماد الفرق هو الماد اللازم وحاب جبله لكل وقت ما جلس رح الماد اللازم طيب تعالوا بقى بعد كده أنا اجتمع ما القعدة في التجود بتقول إذا اجتمع سببان للماد عمل بالقوي وألغي الضعيف تاني إذا اجتمع إيه هاي سببان للمد أخذ نهو والغنهو عمل بالقوي وألغي مين الضعيف فانا عندي كلمة رئاء عندي سبب للبدل وهو ما جي حرف المد بعد الهمزة وسبب المتصل وهو ما الهمزه الهمزة بعد حرف المد في كلمه واحدة يبقى حرف المد تنزعه كم سبب أخذ نهو والغنهو أخذ المتصل والغي مين والغي البدل على الإطلاق خلاص ما عدتش معاه مادة بدل ناخد اتنين وجاءوا أباهم هاي قلنتم هناخد ايه ونلغي ايه هناخد رقم أربعة وهو المد المنفصل والغي رقم خمسة وهو مادة ايه البدل طيب وان له عندنا لزلفى وحسن ماب في مقام مد بدل وايه وسكنت ايه سكون عارض ولا سكون لازم يبقى اجتمع ايه وايه سبب البدل وبقوا سبب من العارض اخد منه لانه رقم كام ثلاثة طب خدوا ايه كمان زيها بالضبط في سوره البقره انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم فين مد البدل في اللي انا قراته انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم هو معلش موسى موطن واصل لكن وصلنا من باب التعلم فقط فين, ما فين مجد البدل في هذا المقطع مستهزئون طب لو وقفت على حقول إنما نحن مستهزئون حفرها بالسكون يبقى ابتمع إيه وإيه عرض وإيه بدل باخد إيه وبلغي ايه أخد البدل اخد العرض وبلغي البدل يبقى إذن انا أنا زواقع بعدها همزة سكون لسه حتة كمان الاله اللي كنا جبناها في اول اللقاء ولا من البيت الحرام انا عندي الهمزه بعدها الف والالف بعدها سكن مشدد يبقى اجتمع سبب ايه وايه البدل الاول و اجا بعديه سبب من المد اللازم المد اللازم اقوى حاجه يبقى اذن في الحاجه لدي ارجح ايه والغ ايه آه. يبقى اذا لما تلقيت التعريف بيقول لي حرف المد البدل ان يقع بعد ان يقع حرف المد بعد همز وليس بعد حرف المد ايه ولا ايه همزة ولا ايه ولا ساكن لو لقيت بعد حرف المد همز او سكون حطلع اللازم والمتصل والمنفصل والعرض للسكون اقول لهم انتم ما تش معاي طيب سؤال كمان اسمه مد اه <تصفيق> ليه اسمه مد بدل اه بدلنا ايه اه اه هو من باق دي قاعدة في اللغة العربية القاعده في اللغة العربية بتقول لي ايه والقاعده التسمية هنا اغلبيه وليست مطاردة وهنقول لكم اهو القاعده في اللغه العربيه بتقول اذا اجتمع همزتين في متلاصقتين في كلمه واحده الهمزه الاولانيه ساكنه والثانيه متحركه اسف الهمزه الاولانيه متحركه والثانيه ساكنه طيب الهمزه الاولانيه متحركه تحتمل ان تكون متحركه بايه وايه, وإيه؟ فاتحة او كسره او ايه او ضم اجي على الهمزه الثانيه اللي هي انا قلت هتبقى ايه أبدلها حرف مجد مجانس لحركه الأولى إن كانت الهمزة الأولى مفتوحة زي امنه نقوم نحش الهمزة الساكنه ونحط مكانها نقول امنه طيب أوتو أصله أوتو معايا همزة مضمومة بعدها همزة ساكنه أقوم حيش الهمزة الساكنه وحط مكانها واو ووت ايمانا اصلها ايمانا اجعل الهمزه الساكنه عشان الكسره اللي قبلها ابدلها إيه؟, ايه يا اقول ايمانا وهذه التسميه اغلبيه وليست مضطره بدليل فان فاو فان الله غفور رحيم الواو في كلمه فاو كان اصلها همزه ده واو ما كانش اصلها همزه ولا حاجه يبقى إذن تسميته مد بدل لأن حرف المد غالبا ما يكون مبدلا من همزة يعني أقول غالبا وقد يكون غير مبدل من همزة زي فاء وزي يؤوس وزي ونأ وزي رأى وما شبه ذلك طيب نعم ها؟ لا مد بدل ما نقولش شبيبي أنا كتب التجويد بتغلط في حتة أولا طالب التجويد ما هوش متقن لفن القراءة يعني لفن قراءات القرآن الكريم اتقانا تاما ليه يعني مثلا هيجي عند الألف بعد الهمزة في كلمة القرآن ويقول لي ما هي مد بدل واللياء بعد الهمزة في كلمة إسرائيل ويقول لي مدي بدل أقول له لا ليست مدي بدل على الاطلاق ده صوره البدل لكن مايش مدي بدل لأن إحنا مدي البدل من الناحية التجويدية حكمه إيه من أفضل. ها لا إحنا بنقول مدي البدل من الناحية التجويدية حكمه إيه أنتوا بتقولوا الجواز حكمه جائز مع إننا أقول لكم في أول اللقاء بيومد مد ايه؟ طبيعي ما تزودهم وما الجائز ليه؟ انتم برح ما لكم المد ودي الحتة النظرية اللي عاوز وضح لكم قوي قسمت لكم المد الفرع باعتبار احكامه قلت يا نقسم لي كم قسم؟ لا باعتبار احكامه ما هوش باعتبار سببه وجوه لزوم ووجوب وايه؟ وقلتلكم الضابط في التقس... هذا التقسيم ليس عند علماء التجويد اللي بنقرأ لهم بروايه واحده لا ده هذا التقسيم على اساس درايت بمعرفه القراءات كلها ل لاننا بيكون حكم المد اولا من الناحيه اللغويه ما فيش فرق بين حكمي الزم والوجوب اظنني كلمتكم في امبارح اه الصلاه على المسلمين ايه حكمها ايه لازمه وايه في فرق ما فيش فرق الله لكن عندي هنا في التجويد قلت لكم حكم المد باعتبار احكامه يعتريه اللزوم يعتريه الوجوب يعتريه الجواز قلت لكم اساس التقسيم عند القراء جميعا القراء العاشره اذا اتفقوا على زياده المد عن حركتين وعلى المقدار يبقى الحكم اللزوم يبقى بيتفقوا على ايه وايه المد والمقدار طيب اذا اتفقوا على المد واختلفوا في المقدار يبقى الحكم الوجو اذا اختلفوا في المد واختلفوا في المقدار يبقى الحكم ايه الجواز انا قلتها لكم امبارح ولا ما قلتها لكمش قلتها لكم طيب تعالوا بقى قد يكون المد حكمه الجواز ولكنه في الرواية التي أقرأ به واجب مده وقد يكون حكمه الجواز ولكنه في الرواية التي أقرأ بها يجب قصره أظن قلت لكم بارح المد المنفصل في الرواية والطريق اللي أنا بقرأ به رغم أن حكم الجواز يجب مده أربع أو خمس إيه حركات طيب المد البدل برضه بنقول حكمه الجواز لكن في روايه حفص يقصر بمقدار حركتين ما تزودش عليهم طب وما قلت حكمه الجواز ليه لان بعض الرواه يجيز فيه القصر زي حفص ويجيز فيه المد اربع حركات ويجيز فيه المد ست حركات لكن بالنسبة لروايه حفص انا مقراش لا بايه بالقصر حركتين ما زودش عليهم طيب انت قلتلي ان مثلا حتى زي قرآن واسرائيل ما تنفعش تبقى في مد البدل وما عاوز كلمة نقول شبيه بالبدل زي بعض الكتب ما بتقول نقول ان الرواية اللي بتمد البدل اربع او ست حركات بتيجي عندي زي كلمة زي كلمة اسرائيل وقرآن يقولك يا مدها ازيد من حركتين تبقى عنده مد بدل ولا مهيش مد بدل ليست مجد بدل لأنه ما بيمداش لحركتين بس واخدين بل ده الفرق اللي هو احنا عوزون نعرفه يبقى إذن نخلص من هذا إلى إن حكم البدل إيه الجواز لكن مقدار مجد في رواية حفص اللي أنا بقرأ بها وأقرأ التلامسة بتاعتبيه القصر بمقدار إيه حركتين لا نزيد عليها طيب فاتقوا بقى ما جيش حد يقول لي سبب المد ايه بقى لان احنا في روايتنا ما بن ايه ها ما بنمدش خلاص كده لكن لو درسنا روايه بيمدوا فيها ساعتها تسال يبقى لسؤالك سبب المد ايه وجاها ونقوله ساعتها لكن ما نقولش سبب لشيء انا ما بعملوش خلاص كده طيب يبقى اذا انا هقرا الاله اللي كنت قراتها من شويه ونشوف احنا مدنا المد البدل كم حركه ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا مدت الواو والالف والياء كم حركه اه حركتين ما تزودتش عليه واخدين بالنا طيب ده مد البدل وما احناش عاوزين نطول فيه اكثر من هذا نروح بعد كده للقسم الثاني نروح للسبب الثاني وهو س... إيه يا السكون والسكون ده اما ان يكون ايه او ايه اما ان يكون عارضا بسبب الوقف اقول تاني السكون اما ان يكون عارضا بسبب الوقف وإما ان يكون لازما وصلا ووقفا يبقى عارض بسبب الوقف طب في حاله الوصل بيبقى سكن ولا متحرك ها <تصفيق> بيبقى متحرك يبقى مد العارض للسكون ان يجيء بعد حرف المد حرف متحرك يسكن سكونا عارضا من اجل الوقف <تصفيق> اسمعوا كده هنقرأ مع بعض واحد ما شاء الله الأولاد اللي انتم بتحفظوهم بيغلطوا الغلطة جاهي وانتم ما بتاخدوش بلكو منهم سمع يا حبيبي أو سمع يا حبيبي سورة الفاتحة يوم العيد من جول يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بيعمل ايه؟ ما بيسكن وصلا بيسكن ايه؟ ولدرجة انهم ما بيسكن واصلا بينطق همزة الواصل ده اللي بيحصل لا علموه دام بيقرأ واصلا زي ما قلتلكوا اكتر من مرة عاوزين نعلم الطالب بتاعنا او التلميذ بتاعنا ايا كان تبقى زي ما بحفظ الكلمات في ذهنه يحفظ الكلمات المكتوبة في المصحف يحفظ شكله ولذلك اللي حافظ للقرآن الكريم حفظا جيدا تجي له هو حفظ في مصحف مثلا معين تجبي له مصحف طبعة أخرى يقول لك لا ما هوش ده المصحف اللي أنا حافظ فيه أنا ما عرفش أقرأ فيه ما عادش النهار كده اهو أي حاجة مكتوبة هيقرا فيه ولا يعني شي قدر ويه احنا ما هوش كنا زمان المصحف اللي نحفظ فيه لو غيرناه نعرف نقرأ والله ما نعرف نقرأ ابدا أنا كنت زمان بقرأ في المصحف المصري اللي بيسموه حاليا مصحف الشميرلي, ومصحف الشميرلي وكان عدد صفحات القرآن الكريم خمسمية اتنين وعشرين صفحة تاني عدد صفحات القرآن الكريم كانت كام خمسمية اتنين وعشرين صفحة وما كانش الصفحة بتنتهي بايه زي المصاحب بتاعه الأيام دي بس على فكرة من ناحيه الخط وجوجه الكتابه والضبط والشكل بعين ستين مصحف اللي موجودين في ايدهم الان وعلى فكره لسه بنطبع وموجود لكن الناس ما عادش بتشتريه اجينا النهارده اما الناس في الثمانينات وبدايه التسعينات اما ما عدتش يعني لقيته شح شوام من السوق قل تقرأ في المصحف اللي انتم بتقراوا فيها اللي هي بتاعت ايه اللي زي مجمع الملك فهد اللي هو الرجل الشامس عثمان طه هو اللي كتبه اللي هو عدد صفحاته ستمائه واربعه اللي هي كل صفحه بتنتهي بايه ليه علشان اغير من المصحف دي للمصحف دي عتي ما يزيد عن سنه عشان اخد على المصحف الثاني والحمد لله انا بل انا اعرف اقرا في الاثنين المهم خلي بالكم معايا فاحنا زي ما بنقول نعلم التلميذ بتاعنا النظر في المصحف ما اجيش اسال تلميذ واقول له كلمه كذا مكتوبه ازاي ما يعرفش يقولها انا قلتها لكم يوم السبت قلت لكم احد الممتحنين في المسابقه وجاب ترتيب حلو واساله أقول له كلمة إن شجرات الزقوم شجرة مكتوبة إزاي يقوم على طول كانه عمره ما شاف المصحف لي يفكرها كتابه إملائية وقل لي جي شين وجيم وراء وته مربوطة دي الكلمة الوحيدة اللي مكتوبة في المصحف بتاع ايه مفتوحة إن شجرات خلوا بالكم عاوزكم تعلموا التلامسة بتاعكم إنهم يشوفوا إيه, إيه؟ يشو يحفظوا شكل إيه المصحف زي ما هما بيحفظوا القران الكريم طيب تعالوا بقى بعد كده فاحنا هنقرا سوره فاتحه الكتاب موصوله قراءه صحيحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لو جان عندي الياء في كلمتي الرحيم المكررة مرتين والياء في كلمة العالمين دا كان وانا في حال قرأتي كان مد ايه مد طبيعي لان ليس بعدها لا همز ولا ايه ولا سكو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 أنا عملت ايه في الحرف اللي بعد الياء في الكلمات كلها سكنت طب ترتب على تسكينه عملت حاجة ايه إيه طولت المد في حرف الياء اللي موجود قبله في كلمة الرحيم والعالمين والدين في كل وقوفي زودت مين يا أخوانا زودت في حرف المد الزيادة في حال المد ده مد أصلي ولا مد عارض مد عارض بسبب ايه بسبب السكون طب السكون دي كان موجود في الوصل ولا عارض ما كانش موجود في الوصل يبقى اذا دي مد عارض بسبب السكون العارض من اجل الوقف من اجل ايه الواقف. يبقى المد العارض للسكون هو ان ياتي بعد حرف المد سكون عارض وقفا لا وصلا يعني السكون موجود في الوقف ومش موجود فين في الوصف طيب سبيه هذا المد مدا ايه عارضا ليه سمناه مد عارض لعروضه بسبب السكون العارض من اجل الوقف علماء التجوز قديما ما كانش بيسموه مد عارض للسكون ومال كانوا بيسموه إيه؟ وعلى رأسهم صاحب الجزريه كان كان يسميه مد للسكون العارض ودي الحقيقه التسمية الافضل لكن مدام دام جرت التسميه في كتبنا وعلى السنتنا مد عارض للسكون ما يجرش حاجه طيب تعالوا بقى بعد كده انا عاوز كم مثل للمد العارض للسكون عاوز 3 أنا جبت أمثلة لمين؟ للياء جبت أمثلة ل... والله رؤوف بالعباد ده أمثلة لمين؟ فين الياه وأوي هنا؟ والله رؤوف بالعباد الألف طيب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون طيب المد هنا مد عرض للسكون مقدار مده كم حركة أولا حكم الجواز حكمه إيه لجواز مده وقصره في الرواية بتاعتي تاني حكمه إيه تاني الجواز لجواز إيه وإيه إيه بدعوا بالمد لجواز مده وايه هتقولوا الجواز قصر ومده موافق والله صح شكلا لكن ما هو الصح قوي لأنني مقدر مده أقول كم وكم وكم طب ما بالافضل بالأفضل أقول كم وكم وكم إيه؟ ستة أربعة كام اتنين يبقى إذن المد العارض للسكون حكمه الجواز لأنه يجوز مده وقصره ومقدار مده إما ست حركات زي إيه والله رؤوف بالعباد وأولئك هم المفلحون أنا مجد كم حركة ست طب ليه مجد ست ها لأن السكون مراعاة للسكون دون أن أنظر إليه هل هو سكون لازم أو سكون عارض طيب والله رؤوف بالعباد واولئك هم المفلحون مجتكم حركة الله ليه مجات أربعة مراعاة للسكون طيب أنا مراعاة السكون مجات ستة لا نظرت هذه المرة إلى أن السكون عارض والسكون العارض يكون أقل درجة من السكون إيه؟ اللازم أو الأصل زي ما أنت بتقول تنفع تقول الأصل على فكرة طيب والله رؤوف بالعباد واولائك هم المفلحون مدته كم حركه ل لعدم الاعتداد بالسكون العارض اطلاقا واعمالا للوقف معاملة مين الوصف بس يبقى اذا المد العارض للسكون يجوز مده 6 حركات اذا نشا السكون العارض بالسكون الاصلي ويجوز مدهم أربع حركات الحاقة مراعاة للسكون وقللت عن الست اعتدادا بالسكون اللي مراعاة للعارض ويجز لي إننا أقصرو بمقدار حركتين إجراءا للوقف مجرى من الوصل وعدم الاعتداد بمين بالسكون لأنه عرض وكأنه موجود. اتفضل. ف هو انت عندك نعم هو انت عندك لحفص مادي جائز ايه غير العرض للسكون ها قولي لي علشان اجيب احرر المساله اكلم ده انتوا كنت غايبين ان امبارح انتوا كنت غايبه احنا قلنا ايه امبارح يا اخوانا اما يكون معاه مد منفصل او مد متصل انتم مقدار مد وكم حركه طيب اعمل ايه الاولى ان انا امد ايه اربعه الاول ان انا امد ايه اربعه واذا مدت احد المدين سواء كان منفصل او متصل يبقى امد كل الموجودين في التلاوه بتاعتي كام اربعه ويمتنع ان نخلط بين اربعه وايه وخمس. واذا اخترت ان انا بخمس وهو خلاف الاولى يبقى اقرا كل الموجود بتاعه المنفصله والمتصله بكام بخمس وحنك... نعم اتفضلي ها ال... انت أوه. بنا قلتلك يا جزء ماجه ستة أوه. واربعة واثنين انت مخيره ما انت عاوز السبب في ان انا جيتها اربعة الوجه... الوجه في النادت. احنا قلنا انا مديته ستة حركات ليه اجراءا للسكون العارض مجرى لازم بكل من جميع النواحي طب مديته اربعه ليه مراعاه للسكون طب ما انا رايت السكون امدده سته اقول له لا ده انت يا سكون سكون عارض اقل درجه من السكون من الاصلي عرفت السبب السكون انا مدته سته اقول له يا سكون البيت بيتك وانت صاحب بيت وهتعيش وانت تمام معاي. عملك معاملة السكون الأصلي طيب أنا مجت أربعة ليه أقول والله يا سكون أهلا وسهلا بيك أنا حق الضيافة تشرب الكوب بيت الشيء بتاعتك ومع السلامة فمجته كام؟ أربعة بس طيب مجته اتنين ليه قصرته بمقدار اتنين ليه زميلاتنا ما سألت السؤال وقالت هو كل مد جائز أنا كنت بنتظر منها حاجة تانية وخلتنا نجيب اللي أنا ما كنتش هقوله الآن خلوا بالكم معي هل كل مد جائز لازم أمد ست حركات اول فهمتوا السؤال ولا لا فقلت عندك مد جائز ايه تاني في روايه حفص أمده ستة واربعة واثنان جابتني المد المنفصل اللي حمده كم وكام أربعة أو ايه أو خمس طب اسمعوا مني اللي جاي وقولوا لي الفرق بين المد... المدين ده هم ايه حقرأ صورة اخر صورة الفيل ووصلها الاول صورة ايه قريش وتقولوا لي الفرق بين المدين ايه فجعلهم كعصف مأكول ده ايه, إيه؟ مد عرض للسكون طيب الحرف اللي هنا ايه الواو طيب واو سكنه قبلها ايه قبلها مضموم يبقى حرف طاي بسم الله الرحمن الرحيم اللي إلى في قريش الرأيكم اه سمعوني تاني طب وهو الفرق بين حرف المد وحرف اللين ايه أنا قلتان بارح حرف المد قبله حركة ايه مجانسة وحرف اللين ساكن قبله فتح فانا عندي ماكول حرف مد بعده سكون عارض وعندي لالاف قريش حرف لين بعده ايه بعده سكون عارض اتفهم الكلام اه حرف اللين عكس حرف المد لانه اضعف من حرف المد عاوز نبي لا في كلام كتير النهارده حرف اللين هيه. عكس حرف المد لانه اضعف منه فنحاف على فجعلهم كعصف ماكول بايه بالمد ست فجعلهم كعصف مأكول بالمد كام اربعه فجعلهم كعصف مأكول بالمد كام اثنين طب اسمعوا بقى لاله في قريش بدات بايه بالقصر لاله في قريش لإله قريش حرف اللين بمده إذا وقع بعده ساكن ما أنا حتكلم إذا وقع بعده ساكن بس في مشكلة فيها خلاف بين علماء التجود أنا ما عاوز اتعرض له حنخليه لإله قريش حركتين لكن في حال الواصل بمدها كم حركة ولا حركة لإلاف قريش إلافهم الأخت اللي بتقول لي ممكن امد حرف اللين ايوه مدي حرف لين إذا وقع بعده ساكن يبقى وبناء على ذلك المد العرض للسكون بقيته أخذ له كم نوع نوعين حرف مدي بعده ساكن عارض للوقف حرف لين بعده ساكن عارض للوقف نعم هل اسوي في التلاوه اذا اجى حرف المد اول تسوي بيه حرف اللين او تنقصه عنه تاني اذا اجى حرف المد اول اسوي بيه حرف اللين او انقصه عنه طيب أنا ما وقفت على صورة الف... آخر الفيل قلت إيه فجعلهم كعصف مأكول وقفت بكم حركة يبقى أجيب اللي نعمل فيه إيه لا ما تقوليه الستة اتنين أربعة ستة اثنين أربعة إيه ستة طيب فجعلهم كعصف مأكول وقفت على العرض بكم حركة على حرف المد يبقى أجيب اللين اتنين أو اربعة ينفع أجيبه الستة لا أنا بقول يا إما أقل يساوي لكن ما زودوش أبدا فجعلهم كعصف مأكول لإيلة في قريش أجيبهم كامل اتنين وما ينفعش أطول لإيلة في قريش أزاد من كده نعم احنا خدنا نوعين الوقت النوع الاول حرف لين بعده سكون عارض ده النوع التاني الاول حرف مده بعده سكون ايه عارض حرف لين بعده سكون ايه عارض ها طيب يا سيدي اسمه اه تب انت قلت مده حصل لا لا ما حصلش هو بقوله حرف لين واصل. انت انا قلت لي في قريش بقى ايه حتقول ما هوش هتقول لي مدلين لين جبت كلمه ايه كلمة ما اد خلاص طيب في حاجه طب تعالوا بقى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله كملهم ما يشاء ده مد ايه مانيش عارف انتو بتقولوا ايه اه السكون اللي بعد حرف المد اما ان يكون همزا او غير همز تاني السكون اللي بعد حرف المد إما أن يكون وقع条 أمغز formal طب إحنا خدنا الحكم إذا كان السكون اللي بعد حرف المد وذلك ليس إحنا طب ما إحنا خدنا مبارح الحكم إذا كان الساكن بعد حرف المد همزا إمتى يبقى مد متصل وإمتى يبقى مد عرض للسكون حد يعرف يقول لي يعني حقف Clint يسع ويفعل الله ما يشاء وخدنا الايه امبارح كما آمن السفهاء إمتى يبقى مد متصل وإمتى يبقى مد عرض للسكون أقول لكم يبقى مد متصل إذا أنا وقفت باربع أو خمس إيه؟ حركات طب إذا أنا رأيت السكون وقلت لكم الهمز إذا تطرف يجوز مده كام يبقى بقى مد إيه مدي متصل عرض للسكون اصل لو ما قلتش متصل يبقى المبتدئ في علم التجويد يقول طب ما انا مديه حركتين الله أنت مديته حركتين تبقى لغاية أنهي سبب لغاية السبب المتصل لغاية السبب المتصل طيب وسبب المتصل كان رقم كام أقوى المدودة لازموا فما إيه يبقى كان رقم اتنين ينفع الغي رقم اتنين عشان رقم ثلاثة لا دانالغي رقم ثلاثة عشان خاطر رقم مين افتكروا الحاجات دي ما تنسوهاش انا باخد بالاقوى يبقى امتى المد العارض للسكون المهموز امتى اسميه متصل بس اذا انا وقفت بكم او كام بربع حركات او بكم بخمس حركات اما اذا انا وقفت بست حركات اصبح اسمه ايه مد متصل عارض للسكون مد متصل عارض للسكون طيب اظن المد العارض للسكون يجوز لك اربع او خمسة انه متصل هكذا ويفعل الله ما يشاء انا مجدت اربعه هم. بلاش الخمسة دي بقى لحسن حكم التفريق العملية تؤخذ بالمشافهه والمشافهه التركيز يعني ممكن ما يجيبهاش قوي ما معناش على راي الناس ميزان ميه يعني نشوف الماسات بالضبط ويفعل الله ما يشاء مديت كم حركه ست لو انا مديت اربعه يبقى مد متصل عارض للسكون ويجوز مده سته مراعاه للسكون العارض فيبقى مد متصل عارض لمين؟ للسكون يبقى إذا ما خدش كلمة مد عارض للسكون على إطلاقه مد عارض للسكون بشرط ألا يكون الساكن همزا يبقى في الحالة ده امد اتنين أ أ أ أ ايه إذا كان حرف مد يبقى ستة أربعة إتنين. إذا كان حرف لين يبقى أربعة ايه ستة وحرف اللين ليه في كلام يعني في كلام بين العلماء خلونا ايه على المشهور وخلاص واللي بنسمعه في يعني مثلا في المصحف المرتل اللي بنسمعه في الثلاث القرآن الكريم الشيخ الحصري بيقف عليه باتنين لإيلا في قريش وقف بكم حركة بحركتين وعلى فكرة ويجوز الوقف بسقوط المد بالكلية لإيلا في قريش إجراءا للوقف مجرمين مجرى الوصل لان في الوصل ما فيش مد على الاطلاق يثبت حرف اللين ساكنا فقط دي معلومة يعني افضل ان انتم متاخدبوهاش لكن لو حد قالها لكم او قرطوها في كتاب والله ده كانت اتقالت لنا بس احنا بنجيب الايه الاولى والاشهر يبقى بنجيب الاولى وايه اخوانا والاشهر اتفاهم ولا لسه نعم في حاجة أيوه. هاي. لا ممكن الموجودة الثانيه خلها اربعة يجوز فيها اربعة اه مدي ستة اه تبقى راعة السكوب خلاص يجوز لك في التاني الستة واتنية واربعة واثنين يا جزلك اصل انت عندك اللزق المتصل أقوى من العرج ايا كان. أي كان اه كان يعني ينطوف في ده كل جنع مستقل عن الثاني اوعى تعمل في كتاب في التجويد مانيش عارف وقع في بعض بيد بعض الناس ولا ما عاش اسمه العميد في في التجويد هذا الكتاب أنا لا أح... يعني لا أحبز إن طلبة علم التجويد يقرؤون في هذا الكتاب لأن هذا الرجل شدد على قراء القرآن كما شدد بني إسرائيل على أنفسهم. لانه ام قبل انواع الموجود كلها وعمل عليها ايه ربطها كلها ببعض وقال اذا تعملت ده ما يقولش ده انت عملت ده ما يقولش ده, ده جينا نسمع جميع المصاحف المرتله في اذاعه القران الكريم لمشاهير القراء ما فيش ولا واحد منهم ملتزم بيه يعني مثلا أنا عندي المصحف المراتل للشيخ عبد الباسط عبد الصابق والمصحف المراتل للشيخ محمد صديق المنشاوي يقرؤون بمجل منفصل أربع حركات ومع ذلك يقفون على المجل العرض للسكون بحركتين هو بقولك لو انت قرأت بمجل منفصل اربع أو خمس حركات لازم تمجل العرض للسكون اربع أو ست حركات طبعا دا كل ده كلام لا كل قسم قائم بذاته طب ايه رأيك اننا ممكن امدي لك اللازم حركتي اه والله والله انا ممكن امدي اللازم حركتي وبمد المنفصل اربع ايه رأيك فما احناش عاوزين نشدد على انفسنا طبعا المستمعين الوقتي وانا بردوا بقولوا واح اقسمت بالله ان انا امد لازم حركتين ما هماش مروحين النهاردة اللي ما يعرفوا ازاي تحرقشوا انت راجل عالم او مروح بقى انت تيجي تقولت مكان خلوا بالكم عاي تعالوا بقى بعد كده كده احنا عرفنا المد العرض للسكون وعرفنا احكامه ومنش عاوز أربط مد بمد وإنما كل مد قائم بذاته نروح بعد كده للنوع الثاني من أنواع السبب الثاني وهو السكون هيبقى مد إيه؟ المد إيه؟ المد اللازم نعم اسمعوا مني كده بسم الله الرحمن الرحيم صاد أنا مديت كلمة صاد كم حركة ها ستة طب هاوصل كده بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذك مجتها كم حركة وينفعش أقللها أقل ده بقت موصول الدل في كلمة صار لا فتك من الصفة دي سكنة ولا متحركة سكنة طب وفي حال الوقف سكنة ماشي طيب صار والقرآن ذي الذكر سكنة برضه مثال كمان عشان الدل المقلقلة جاي يستعمل ألأ بسم الله الرحمن الرحيم قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد الفاء في كلمة قاف ساكنة في الوقف وساكنة فين بتحركتشي بحال من الأحوال يبقى في الحاله ده حرف المد بعده سكون لازم ايه وصلا سكون اصلي بمعنى انه لازم وصلا وايه ووقفا يبقى ده بنسميه ايه يا اخوانه المد اللازم يبقى المد اللازم ان يجيء بعد حرف المد سكون لازم وصلا ووقفا في نفس كلمة ايه تاني ان يجيء بعد حرف المد سكون لازم ووصلا ووقفا متصل به فين في كلمته الله طيب ما هو ممكن يجي السكون بعد حرف المد ويبقى سكون لازم بس ما هوش متصل به في كلماته يبقى برضه مد لازم لا يسقط حرف المد بالكليه زي ايه والمقيم الصلاه اصلها لو وقفنا حنقول والمقيم حرف المد الياء موجوده ولا مش موجوده مدناها مد طبيعي فاكرين بقى احنا قلت لكم بنسميه مد طبيعي يثبت فين دون ايه يثبت في الوقف دون الواصل قلت لكم بارح وقالوا اتخذ الله ولدا الواو في وقالوا اللي بعد الله ساعه ما اتصلت بالساكن حذفت فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما الالف في كلمه ذاقا يبقى نقول التعريف ثاني ان يجيء بعد حرف المد سكون لازم وصلا ووقفا متصل به في كلمته فلو انفصل بأن كان حرف المد آخر الكلمة والسكون أول الكلمة التي تليها حذف حرف المد للتخلص من إيه؟ من الساكنين واضح؟ أما إذا وقفنا على حرف المد فإنه يمد مدا إيه؟ طبيعيا بمقدار حركتين ده المد اللازم طيب المد اللازم اتفق القراء كلهم على مده اتنين اتفق القراء كلهم على مقدار مده يبقى الاتفاق في كم جهة؟ في الجهتين على المد وعلى ايه؟ وعلى المقدار فمن هنا كان حكمه ايه؟ اللزوم طيب ومقدار مده الذي اتفقوا عليه كم حركة ست حركات ست ايه حركات طيب المد اللازم اللي هو حرف المد اللي بعديه سكون لازم وصلا ووقفا متصل به في نفس الكلمة ينقسم الى قسمين رئيسيين كلمي وحرفي انا قسمت لكم برح المد الطبيعي المد الطبيعي ايه وايه كلمي وايه وقلتلكوا المد الطبيعي الكلمي اللي موجود في حرف المد موجود في اي كلمه غير الحروف الهجائيه الواقعه في اوائل الصور والمد والمد الطبيعي الحرف قلتلكوا هو ايه الحرف المد الموجود في اي حرف من الحروف الخمسه المقطعه الموجوده في فواتح من الصور طيب المد اللازم برده كلمي وايه المد اللازم الكلمي حرف المد بعده سكون لازم وصلا ووقفا في كلمة غير الحروف المقطاع الواقع في فوتح الصور. طيب المد لازم الحرفي حرف المد واقع في حرف هجائي حرف المد الذي بعده سكون لازم وصلا ووقفا في حرف هجائي من الحروف المقطاع الواقع في فوتح الصور. طيب قبل ما تنقل الفرق بين المد الطبيعي الحرفي والمد الطبيعي والمد اللازم الحرفي ايه الحرف الفرق بين الحرف ده والحرف ده ايه المد اللازم المد الطبيعي الحرفي بيكون هجاء الحرف الواقع في فواتح الصور مكون من حرفين اتنين بس مكون من كم حرف قول كده طه فالطاء في كلمه طه مكونه بتنطقها ايه وايه طاء والف بس ها نطقت ايه هاء وايه والف ا لام ر نطقت را وايه والف كم حرف حرفين اتنين بس لكن المد اللازم الحرفي الحرف اللي موجود فيه بيكون مكون من ثلاثه احرف الحرف الوسطاني منه حرف مدي ولين او حرف لين ناخد كده مثال واحد وبعدين نشرح بالتفصيل ا لام ميم معايا كم مدي لازم حرف في المقطع في, الم في الفاتحه اللي انا قلتها اتنين. لام نطقت كم حرف 3 لام ألف ميم لام ألف إيه؟ ميم طيب ميم نطقت كم حرف؟ ميم يأ؟ ميم يبقى إذن المد الطبيعي الحرفي موجود في حرف هجائي مكون من كم حرف؟ من اتنين بس المد الطبيعي اللازم الحرفي موجود في حرف هجائي مكون من ثلاث أحرف وسطها حرف مدي ولين؟ او حرف لين ايه فقط او حرف ايه, إيه؟ لين فقط التفصيل هيجي بقى احنا قلنا المد اللازم ينقسم بصفه عما ينقسم الى ايه وايه قولوا كلمه وايه وكل من الكلمه والحرف ينقسم الى مثقل هتبتقي الاول مثقل وايه ومخفف يبقى اذن معنا كم قسم بالتفصيل أربعة كلمه مثقل كلمه مخفف حرفي مثقل حرفي ايه مخفف واضح ولا اي تاني واضح طيب ناخد كده الاقسام الامثله كلمه مثقل بنقول حرف المد بعده سكون لازم وصلا ووقفا هذا السكون مضغم في غيره هذا السكون إيه يا اخواننا يعني حرف المد بعده حرف مشدد حرف المد بعده حرف ايه عايز امثله فاذا جاءت الطامه الكبرى الحاقه ملحقه ولا الضالين وضالا آخره طيب انا عاوز كلمه واحده فيه مدين لازمين كلميين مثقلين في سوره الانعام ايه فيها ثلاث وجود لازمه كلميه مثقله وهي وحاجه قومه اللي بعديه قال اتحاجوني في الله أنا لاحظت من الأمثلة اللي جبتها كلها الطامة الصاخة الحاقة الضالين اتحاجوني حروف المد اللازمة تمد مد اللازمة كلمان مثقلا ايه وايه الألف والواو حد يعرف في لي جبل مثال لياء تمد مد اللازمة كلمان مثقلا مبلغ علمي لا يوجد في القران الكريم وإن لقيتم حد لقى في المستقبل يقول لي أنا ما بتحدش والله لكن مبلغ علمي أما بحثت بزي وكدت بزين ما تلقيتش نعم ولا الغير حفظ ولا الغير حفظ وإحنا بنتفاعلنا حفظ إحنا, ب... احنا غلابه خلاص كده يا اخوانا طيب يبقى إذن المد اللازم الكلم المثقل في الغالب بيكون في ايه وايه الموجود منه في القران ايه وإيه؟ الالف هو ايه والواو والواو موجوده في مكانين لا انا فاكرهم قال اتحاجوني في الله في سوره الانعام وهناك تامروني اعبد بتاعت سوره ايه الزمر بس جاء لنا فاكرهم طيب اسمه مد لازم ليه عشان السكون لازم في الحاله طب اسمه كلمي ليه لانه في كلمه ليست حرفا هجائيا من الحروف المقاطعه في فواتح الصور ومثقلا ليه لان الساكن الذي بعد حرف المد مشدد بس اظن حاجات سهله والباقي انتو عارفينه طيب نروح للمد اللازم الكلمي المخفف وده موجود في كلمة واحدة في القرآن الكريم مكررة مرتين بس هدو شطار الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد عصيت لا يا أخوي ده بيشترط على كلمة الآن أن يدخل عليها همزه استفهام لكن بتاعه الانفال دي خبر الان خفف الله عنكم وعلم معنا فيكم ضعفا مفيش فيها سؤال ويبدو ان ربنا عايز يخفف علينا ويعلم ان فينا ضعفا فكفا فك كده بالطريقه دي خلي بالكم معايا يا أخوان طبعا على قراءه ابدال همزه الوصل ألفا بقى مد بقى لازم كلمه مش مخفف لان اللام اللي بعد حرف المد ساكنه سكونا ليس مشددا هكذا الان وقد كنتم به تستعجلون الان خفف الله عنكم اتفهم ولا لسه يا اخوان ايه رايكم تمام طبعا مد لازم عشان السكون ايه, ايه؟ موجود واصلا وايه ووقفت وكلمي لانه ليس في حرف من الحروف المقاطعه طب مخفف ليه لان السكون غير مضغم او غير مشدد مضغم أو غير مشدد ماوش احنا قلنا مساقل لان السكون اللي بعد حرف المد مشدد هنا غير مشدد يا ابني ما فيش هنا لا احنا عاوزين موضع يونس بس الآن اللي بتمدي فيها الهمزة حتجد في المصحف بتاعت على الألف اللي هي في الأول همزة طيرة لكن في موضع يونس حتلاق في موضع يو يوسف الآن حصص الحق وفي موضع الأنفال الآن خفاف الله عنكم حتجد على الألف صاد صغيرة فهمتني اللي عليها صاد صغيرة ما, ما فيش بها ماد اللي عليها همزة علامه همزه طايره دي اللي ده ايه مد وما هيش موجوده الا في موضعي ايه يونس بس اظن انا شرحت قلت لك اما كان وقلت لك العلامه في المصحف ايوه تعالى بقى بعد كده نروح للقسم الثاني اللي هنقسمه بعد كده للثالث والرابع المد اللازم الايه ايه الحرف وده موجود في الحروف المقطعه الواقعه في فواضح الصور قلتلكوا عدد الصور المبجوءه بالحروف المقطعه كم سوره في القران الكريم 29 وعشرين تنسيت وهي ترى هنفصل كمان في عدد الصور اثنين مدنيتان وهما البقره والعمران عمران والباقي كم سوره 27 وعشرين سوره مكيه وحعرفكم جميع الحروف الهجائيه بقى النهارده لأن احنا خدنا مبارح الحروف اللي موجودة اللي تماجه مدنا طبيعيا قلتلكوا عدد الحروف اللي موجودة بفتح الصور كم حرف 14 انتوا ما بتذكروش 14 حرف مجموعين في عبارة كنا قلناها امبارح لا بلاش التحفة نص حكيم قاطع له سر في وصف القرآن الكريم نص حكيم قاطع له سر كلام سليم طيب المد اللازم الحرفي ينقسم إلى قسمين مد لازم حرفي مثقل ومد لازم حرفي مخفف تاني مد لازم ايه حرفي مثقل ومد لازم حرفي ايه مخفف واخدين بالنا طيب المد اللازم الحرفي المثقل أن يكون بعد حرف المد ساكن مضغم في غيره يعني ساكن مشدد وده موجود في روايه حفص في حرفين اثنين لا ثالث لهما بس مكررين كتير لام فاتحه البقره وقله عمران والر... والاعراف والرعد والر... والعنكبوت والروم والقمان والسجدة هكذا هناخد ا ل م الفاتحه دي مكونه من كم حرف يا اخوانا ايه وايه ا ل م كلمه لام اخرها ايه وكلمه م اولها ايه يبقى اضغامناه فين في بعض اضغام بغن اضغام مثلين صغير الف لام ميم فان الألف في لام بعدها سكن مشدد ولا سكن مخفف سكن مشدد أمد على طول يبقى اسمه مد لازم ايه حرفي ايه مثقل مد لازم لان السكون لازم في الحالين حرفي لانه موجود في حرف من الحروف الواقعة في فواضح الصور مثقل لأن الساكن الذي بعد حرف المد مشدد طيب فاتحة الاعراف ألف لام ميم صاد فاتحة الرعد ألف لام ميم را طيب انت بتقول موجود في حرفين وجبتلي لام وإيه كمان؟ وسين أول الشعراء والقصص سين أول إيه؟ هكذا طاسيم ميم. سين اخرها إيه؟ وميم أول يبقى أضغمنا أنهم في الميم أضغم بغن ممكن مستمع من اللي كان حضر معانا الإضغام بغنه وقول والله ده انت قلتلنا ان شرط الإضغام ان يكون حرف النون السكنة في كلمة والحرف الاضغام في كلمة أخرى ما ينفعش الاثنين في كلمة واحدة يقوم يقول لي ما س ميم كلمة واحدة أقول لك لا هي, طا... هي ثلاث كلمات اتصلت في الرسم بدليل ان سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم إيه حرف بس ما ينفعش نقف في وسط واحده منهم لا ينفع اقف على ط ولا ينفع اقف على إيه؟ على س لازم اوصلهم ببعض لانهم كلمه قرانيه واحده زي ما قلت لكم في المد المنفصل في يا ايها ها انتم هؤلاء يا ادم قلت لكم رغم ان كل كلمه مكونه من كلمتين الا انهما متصلتان رسما فهما كلمه قرانيه ايه واحده اتفهم الكلام ولا لسه طيب تعالوا بقى بعد كده ده المد اللازم الحرفي إيه يا أخواني؟ المثقل بعد كده المد اللازم الحرفي المخفف حرف المد بعده ايه قوله سكون والسكون جهوء كمان لازم وصلا ووقفا آه في كلمه طيب وبعد حرف المد السكون اللي بعد حرف المد غير مضغم في غيره يعني غير مشدد في غير مشدد عاوز له امثله امثلته كتير قوي قاف والقران المجيد نون والقلم وما يسطروا ياسين والقرآن الحكيم واخدين بالنا يا إخواننا ها كاااااا ده هنا ما نجيب كاف ها هي نشوف كده نقطعها كده أول نشوف الحروف اللي فيها كاف دي مادي ايه لازم حرفي مخفف ها يا مادة ايه طبيعي. مادة طبيعي عين الفرق بين كاف وعين ايه اه في كاف وصاد اللي في نفس الفاتحة حرف الحرف الوسط حرف ماد اما في عين حرف لين وبرضو عندي عين موجوده بفين كمان يا اخوانا في اول صورة الشوره بسم الله الرحمن الرحيم حاميم مفصولين عن بعض فنقول ايه حاميم ونقف عين سين قاف اظن كل دي موجود ايه لازمه حرفيه ايه مخففه طيب مقدار المد حكم المد لازم قلنا لزوم مقداره مد كم حركه انا هشوف في المد اللازم مطلقا مقداره ومده ست حركات الا في عين اللي وسطها حرف ايه يا أخواني قولوا انتم اللي وسطها حرف لين اللي في عين اللي وسطها حرف ايه انا قلتلكوا من شويه لما جيت اشرح المد العرض للسكون وجبنا احنا نكون حرف مد واحنا نكون حرف ايه ليه قلتلكوا حرف اللين بالنسبه لحرف المد ايه هيه اضعف حرف اللين ضعيف بالنسبه لمين لحرف المد اه فمن هنا يجوز ان انا أمد مد لازم ست حركات واسمعوا مني كاف هيا عين صاد مدت كاف وعين وصاد كم حركه ست حركات ويجوز لي ان انا امده اربع حركات بس المد ست حركات هو المفضل فاقول كافها يا عين صاد مدت كاف وصاد كم حركة 6 وعين مديتها كم حركة اربع حركات بس واخدين بالنا يا اخواننا اسم مدي لازم حرف ايه مخفف وعرفنا الاسباب طيب انت قلت لنا من شويه إن عدد الصور المفتو... المفتتحه في القرآن الكريم بالحروف المقطعة كم صورة؟ 29 وعدد الحروف المقطعة الواقعة في فواتح الصور كام؟ 14 حرف حاخد أول تقسيم هذه الحروف من الناحية التجويديه وبعدين أكلمكم عنهم من الناحية يعني أي إيه كلام سريع كده المختصة واحد حرف هجائي مكون من ثلاث حروف تاني حرف هجائي ماله مكون من ثلاث حروف وسطها حرف مد ولين وجل عددهم سبعة عددهم كام مجموعين في كلمة سنقص لكم سين نون قاف ص لام كاف ميم ودول يمد مدا لازما بمقدار ست حركات عدت ولا لسه يبقى تاني حرف هجائي مكون من ثلاثة أحرف وسطه حرف مد وليل ودول عددهم كم حرف سبعة مجموعين في كلمه او عباره سنقص لكم يمد مجا مشبعا بمقدار ست ايه حركات ما فيش فيها فصار طيب اثنين حرف هجائي مكون من ثلاثه احرف وسطها حرف لين فقط يعني ايه حرف لين يعني وسطها ياء قبلها مفتوح وذلك في حرف واحد وهو كلمة عين موجوده فين وفين في اول سوره مريم واول سوره الشهره ودي تمد فيها وجهين اما أن تمد مدا لازما بمقدار ست حركات وإما ان نظرا لمراعاه ان اللين اضعف من حرف المد فتمد بمقدار اربع حركات نظرا للسكون الذي السكون اللازم الذي بعده اتفهمت ولا لسه طيب ثلاثه حرف هجائي مكون من ثلاثه احرف غير مشتمل ليس مشتملا على حرف مد على الاطلاق ثاني حرف هجائي مكون من كام ليس مشتملا ما وذلك كلمه ألف طيب ما فيش فيها حرف مادي حنمده خلاص سيبوها بقى راحت لحال بعد كده حرف هجائي رابح حاجه واخر حاجه حرف هجائي مكون من حرفين ثانيهما حرف مد وليم وجول اللي انا قلتهم لكم بارح مجموعين في عبارة حي طهر ودي تمد مدا طبيعيا بمقدار كم حركة حركتين بس أه. وعرفنا الحروف المخطاة وقع في فواتح الصور قبل ما تنقل المعلومة اللي تتعلق بالحروف الهجائية بالنسبة لعدد الحروف في فواتح الصور أنا أقسمت من شوية ان المد اللازم أحيانا يمد كم حركة حركتين صلوا على النبي إذا التقى ساكنين أولهما حرف صحيح بنعمل إيه في الساكن الأولاني زي من الأرض عملت إيه في النون ولا انتم معاي حركناه طيب أنا عندي ألف لام ميم وعفت في مشاكل ما فيش مشاكل امدي ست حركات طيب ألف لام ميم ذلك الكتاب مدت من كم حركة ست حركات برضو ما فيش مشاكل لاني بعدها إيه بعدها متحرك لأن بعدها ايه يا اخوانا متحرك ما فيش مشاكل طيب يسمعوا اللي بقى، انا بقرأ في اول سورة آل عمران انا مخير بين اننا افعل الايه رقم واحد وهي الحروف المقطعة الواقعه في فاتح الصور فاقرا هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم برضو فيش مشاكل أمدي من كم حركة وبس ما فيش مشاكل طيب الشيخ بتاعي أو أنا نفسي ما شاء الله حلو فالشيخ بتاعي عاوز يعلمني معلومة جديدة قال لي اوصل الايتين ببعض اعمل ايه تاني اوصل الايتين ببعض لو فتحنا المصحف بتاني حاجد على الالف بتاع الله العلامه اللي عليها ايه حد يعرف يقول لي علامه صاد صغيره دليل على ان الهمزه دي اسمها همزه ايه همزه وصل طب همزه الوصل انا جايبها ليه علشان اتوصل للنطق بالساكن الله اللام بتاع لفظ ايه الجلال واضح لغاية كده طيب انا حتوصل للنطق بالساكن في لام لفظ الجلال الله بواسطه همزة ايه الوصل طب لو وصلت الايتين ببعض انا محتاج لهمزة الوصل لان انا عندي همزه الوصل تنطق في اول الكلام وتسقط في وصل الكلام محدش يقول في وسط الكلام تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض ثاني همزه الوصل تنطق في اتجاه ايه طب في امتى تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض محدش يقول في وسط الكلام لان في وسط الكلام قد أقف وأستأنف لا تنطق في بدء الكلام وتسقط في وصل الكلام بعضه بايه ببعض طب انا حوصل ا لام ميم بلفظ الجلاله في اول الايه رقم اتنين حيلتقي ساكنين م كلمه ميم زائد اللام بتاع مين لفظ الجلاله اه فحنطق ازاي ألف لام ميم الله جيت على الميم الاخرانيه عملت ايه فتحتها للتخلص منين من التقاء الساكنين طيب الاصل السكون ولا الحركه ها الاصل السكون طيب امال اللي عرض عليا جديد ايه الحركه يا لي انني اراعي الاصل ويا لي ان انا اعتد بالحركة العارضه طيب اذا انا راعيت الاصل امدي كم حركه سته على طول الف لام ما الله مديت كم حركه سته ويجوز الاعتداد بالعارض وهو القصر ومقدره كم حركة حركتين ألف لام ميما الله اتفاهم يا اخوانا ادي الاستثناء اللي في روايه حفص ان انا بقصر المد اللازم اذا عرضت له من الحركة إذا عرض للسكون إيه؟ التحريك طيب تعالوا بقى بعد كده نروح لحروف نص حكيم قاطع له إيه؟ سير قلنا عدد اكتبوا اي اي اعدوا ورايا احنا قلنا عدد الصور المفتتحة بالحروف كم صورة؟ 29 صورة منهم صور مفتتحه بحرف واحد يعني الصوره اولها كم حرف وجول ثلاث صور حد يعرف يقولهم لي صاد والقران ذي الذكر قاف والقران المجيد نون والقلم وما يسطرون ما شاء الله تمام اثنين صور مبدوئه بحرفين اثنين لا ثالث لهما يعني عاوزين بترتيب المصحف واحد اتنين طه اثنين طاسين اندامل تلاتة ياسين والقرآن حميم غافر حميم فصلت حميم لا غلط حميم الزخرف حميم الدخان حميم الجثية حميم الأحقاف الشرى بنلغيه يبقى بأينا الوقت تلاتة زائد خمسة يسوي كا... تلاتة زائد ستة يساوي كام؟ تسعة لطه والنمل وياسين قدي كام؟ تلاتة الحواميم السبعة حشنا منهم ايه؟ يبقى ستة زائد تلاتة يساوي كام؟ تسعة وكنا خدنا قبل كده ايه ثلاثه وش كنا خدنا قبل كده ثلاثه طيب خذوا كمان القسم الثالث صور مافتتح بثلاثه احرف ودي الغالبيه نمسكهم بقى واحده واحده بترتيب المصحف الف لام ميم البقره ال عمران العنكبوت الروم لقمان السجدة دول عددهم كم صورة ها ستة طيب تلأ لام را يونس هود يوسف إبراهيم الحجر عددهم كم يبقى أحد طاسم من اتنين يبقوا تلتاشر. السعراء والخصص يبقى بقنا في كائد طيب ايه احنا خدنا قبل كده كم وكام خدنا تسعة وتلاتة اتناشر وتلتاشر خمسة وعشرين مش كده برضو لسه عاوز كم صورة اربعة اتنين مبتدئين بأربعة أحرف وهي ألف لام ميم صاد الأعراف ألف لام ميم را راعد اثنين مفتتحين بخمسة وهي كافها يا عين صاد أول مريم حاميم عين سين قاف اول شورة. الشوره يبقى جمله الصور كام سوره 29 وتعرفوا تقسيمهم عاوزكم تبقوا مفضلين عن غيركم تبقوا عارفين معلومات زي جه هي هو حد يقول المعلومات دي ما تنفعناش لا ده دليل على انك بتقرا القران كيرتين وواخد بالك منه وعارف الحكايه ماشيه وأنا وانا قلت تاني وبنبه هرجع للتجود والمادي لسه قلت تاني وبنبه كتير يا اخوانا يا اللي بتحفظوا الكلام ده مخاطب به المحفظين الطالب اللي بتحفظوهم بنكتشف شيء كبير قوي وما هوش على قدك بس عاده سائده في ايامنا هذه في كل مكان ان الطالب ما هوش عارف هو بيقرا في صوره ايه ولو قلنا له قول أول صورة كذا ما هوش عارف أولها إيه مع إن إحنا كنا زمان نفضل إن تبقى أسئلة المسابقات أوائل الصور هو عليه يقول اسم الصورة ما لهوش دعوة وبعدين أنا شبهت لكم القرآن الكريم بالمدينة عيب إن واحد يبقى ماشي في مدينة وما هوش عارف اسم الشارع اللي هو ماشي فيه فهمناه نفس الكلام القرآن صور القرآن الكريم وزي ما أرجع تاني المصحف يا أخواني يبقى في ذهن الطالب بتاعكم أو ذهن تلمزكم والله بعيدها كتير اخدوا بالكم بالك معي طيب نيجي بقى بعد كده اتفقنا على أن مراتب المجود كم مرتبة خمس أقوى لازم يلازمون فما اتصل فعارضهم فذو انفصال فبدل طيب أنا عاوز أأكد على معلومتين وكفايه علينا كده في التجويد ولو قتحت لنا فرصة نجيب أبواب أخرى لأن أنتوا المفروض بعد ما خدتوا الدرجة العالية دي في أحكام التجويد ما شاء الله خدتوا مجموعة أبواب حلوة المفروض في مرحلة قادمة إن كان في العمر بقية عاوزين ندرس مخارج الحروف وصفاتها دي مهمة مهمة مهمة بس لم يتسع لها الوقت بقى احنا ناخد مرحله سهلة اول عند حضرتك وقت بعد العيد. لا استنى شويه عليها بعد العيد لما افكر انت هتعرف تجيبهم ده بعد العيد المدارس هتكون فتح في وقت بعد العيد ربك يساهل علي وعلى بعد بقى بعد العيد ان ما استطعناش بعد العيد نجيب لهم اسبوع مصر ده وعد مني بعد العيد حبينا لا ادم العيد ادم نكمل ادم لا ادم العيد, العيد احتمال ما. ها العيد احتمال ما ها ها ها احتمال. ها خلوا ها ها ها عاوز ها ها دي وننتبه لها كويس. في صورة البقرة. الذي جعل لكم وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم الايه دي فيها كم مد يا أخواني؟ اربع مدود وكلها مدود ايه متصله انت امبارح قلت لي ان المد المتصل ليه امده كم حركه اربعه او ايه او خمسه طيب انا مخير بين أم كم امر في قراءه هذه الايه حد يعرف يقول لي انا شرحتها امبارح وانا شرحتها ازاي امبارح مخير بين امرين يمد الموجود كلها اربعات يمد مد الموجود كلها ايه لكن امد بعض الموجود أربعة والبعض خمسه هذا لا يجوز هذا ايه لا يجوز يبقى يمد التزم بطريقه معينه يلتزم بالمد اربع حركات هكذا <متحدث> الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء او مد بمقدار خمس حركات هكذا الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء طيب الايه اللي جايه جاهل في اخر سوره ياسين الايه بتقول ايه انما قول ها انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الاديب مجتمع فيه موجود ايه لا بلاش العرض دلوقتي انا عاوز الهمز ما فيش فيه متصل منفصل بس انما امره اذا اراد شيئا مجتمع ايه وايه مجتمع ثلاث موجود ايه منفصله برضو المنفصل اللي مده كم حركه طيب انا حمد في دي كم حركه الا اجيب التزم بيه يمدهم اربع حركات هكذا انما امره اذا أراد شيئا مديت كم حركه اربعه او امد بمقدار خمس حركات هكذا انما امره اذا أَرَادَ شيئا واخدين بالنا يا إخوانا بكده يعني إحنا تكلمنا في المد ما تيسر لنا واتكلمنا في بعض الأحكام إحنا خدنا فكروني كده اللي خدناه علشان لو يعني, يعني تحاسبوا عليه وتلامساتكم يتحسبوا عليه خدنا أحكام النون السكنة والتنوين خدنا النون والميم المشددتين خدنا الميم السكنة خدنا المدود اللي أنا عاوز انبه عليه وبنغلط فيه ومحنش عاوزين نسال بعد كده أي متسابق أو أي حافظ أو أي محفظ من أول صورة أو يوصل صورتين ببعض ويغفل البسمله ويغفل أي أخواننا البسمله تعامل في تلاوتكم معاملة القرآن الكريم جيش الطالب أقول له اقرأ أول صورة كذا يقوم يقول لي ايه يا سين والخ... طب يبني فين بسم الله الرحمن الرحيم يقوم بسم الله الرحمن الرحيم وقولها في سره ويمكن ما ينطعش لام لفظ الج... ما ينطعش لفظ الجلالة خالص ويغطفه لا يا أخي القراءة دائد تؤدى مجودة بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم وهكذا البسمله لو احنا سألنا اي متسابق بعد كده من عندكم ولم ينطق بالبسمله يبقى التقصير منكم انتم وهياخد درجته وانتم تحسبهم يا عم الشيخ حسن؟ أيوة طيب أقول قولي هذا النهاردة بقى كل يوم نخلص لكم برد شوية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولو حد لسه عنده أسئلة ولا حجبلي من أقده مالش لو سمحتم كل هالمكان كل حد اليوم أيوة دي قلتها خلاص انتو كنوا محبوسين ولا إيه لو سمحتو كل هالمكانه طبعا ااا تفضلون لا يسعنا في انا ما نش عارف اقول ختام هذه الدوره لا لا يا لسه الشغل جاي فلا يسعنا الان الا ان نشكر فضيله الشيخ مصطفى وباكر وطبعا يعني احنا شرفنا به هذا الاسبوع ولكن يعني نريد منه يعني ان كنا حريصين الشيخ درويش برضه اتوجه له بالشكر لاني اذا كان هناك بعض الطلبه بيجاوب او بعض المعلمات بتستجيب مع الشيخ والشيخ بيقول في مستوى يعني يعني ربما صره من البعض مستوى حلو, لا مستوى, حلو. مستوى حلو لا لا حلو هذه شهادة والله حلو لا لا مستوى, مستوى, حلو. حلو. أيوة مستوى طيب فيبقى الشيخ درويش ده دا تعب السنه كامله فيعني اسال الله ان يتقبل منهم جميعا إن شاء الله رب العالمين احنا كنا طمعانين إن الشيخ مصطفى يجي لنا دورة يجي لنا يكمل معنا المخارج أو الصفات أو يعني خبرة الحياة يعني شيخنا الشيخ درويش أو الشيخ مصطفى مش كل حاجة بناخدها من الكتب الطلبة الصغيرين او المعلمات ممكن شيخ يوفر على الطالب معلومة يقعد هو يذاكر يوم واثنين وثلاثة الخلاصة بتاعتها الشيخ يديله من خبرة الحياة أو كما يقولون علمتني الحياة في لحظات أنا عايز في يعني أستغل هذا الوقت كأنها جلسه مسامره شيخنا بعض الوصايا انت حضرتك نزلت معنا في المكاتب يعني وشرفنا بذلك ربما يوما واحدا ولكن شفت بعض الحاجات قل المعلمات تحب توصيهنا بايه او المحفظين او اثناء المسابقة أنا, انا لا اريدك انا عايز نستغل من حضرتك فضل. الاهتمام بالطالب اللي جاي يحفظ الاهتمام بالتلميذ. من اي ناحية الاهتمام لا يكون الا بالقدوة ما جيش امر التلميذ بشيء وانا اكون مقصر فيه يعني اهديكم مثال هتحط الميكروفون اولا احنا قاعد معانا الان محافظين ومحافظات وقاعد معانا تلامزه واخدين بالنا طيب ما جاش الوقت اسكت دقيقتين المحافظ المعلم في الحلقة بتاعته بيجبر التلاميذ انهم يسكتهم ويقوم يقول لي واحد وقف واكتب لي اسامي اللي يتكلم طيب أنا ححط الميكروفون دلوقتي واكلم الشيخ حسن كلمتين جانبيتين حاجة المعلمين والمعلمات هم أكثر الناس تحدثا بعضهم مع بعض يبقى أنتم منتوش أسوى ولا قدوة للتلميذ بتاعكم يبقى أول حاجة لازم أعخوك بالي منها أن أنا أكون أسوى للتلميذ بتاعي وما اقول للتلميذ رجع القرآن الكريم وأنا ما براجعوش لازم برضه يبقى لي ورد يومي اقرا القران الكريم الى انسان تبسمعت فضل انا اوريد نحن إن سجل المعلمه دي لو الله لا لا بعد لا إذنكم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما فيش مانع يمنع الإنسان منه يقرأ أي جزء أي شيء من القرآن الكريم يوميا وقراءة القرآن للحافظ يا أخوانها ما بتاخدش وقته والله حتى الأخوات اللي هم لو هي حتى وهي بتطبخ وبتعمل أي مصلحة تقرأ ما فيش فيها حاجة ما هيعطلهاش أدي حاجة أهم نقطة بقى عاوزين هي هو الحرص على مصلحة التلميذ بمعنى إن التلميذ اللي جاي يحفظ عندي القرآن الكريم يكون زي أخي الصغير أو زي ابني إن ما كانش فيه محبه للتلميذ عمره لا هيحفظ منه قرآن ولا أنا حابه نفسي مفتوحة لا لأن أنا حفظه لا لا. القرآن فده نقطة يا اخوانا نخلي بالنا تبادل المحبة بين المعلم والتلميذ بتاعه ده نقطة لازم نخلي بالنا منها ما ننسهاش أبدا والله ان ما كان في محبة بين المعلم والتلميذ عمره لا حيحفظ ولا عمره حيستفاد ولا أنتوا هتعرفوا تحفظوه واخدين بالنا الحاجات دي ناخد بالنا منها وبعدين نطق القرآن الكريم قدام التلميذ نطقا جيدا الحاجة الأخيرة واللي عاوز نبه عليها إذا سمعت التلميذ بينطق كلمة قرآنية خطأ ما تتغادوش عنها بحل من الأحوال لازم تجبوه وتعرفوها له بس بلطف وليس بعنف بلطف وليس بايه بعنف الزمن غير الزمن احنا تعلمنا القرآن الكريم يا اخوانا بأسلوب غير الأسلوب ده احنا تعلمنا القرآن الكريم بعنف ولذلك معظم الأخطاء اللي أنا في القرآن الكريم وأنا بحفظ ما زلت أتذكرها إلى الآن لكون كل خطأ اتعقبت عليه بعلقه أو اثنين ما هنكر؟ ما هنكرش؟, ما هنكرش؟ أقسم بالله في قول الله تعالى باصدت إلي يدك لتقتلني يمكن كلت ما إليش عن خمسين عصاي اظن اللي ياكله النهارده ثلاث عصايا يبقى عليه العوض فيه فالزمن غير الزمن الرد التصويب بلطف وليس بايه بعنف انت النهارده يوم ما تلميذ والعصايه تعلم امه حتشتريكي وتبيعك ولا تعرفوش تتصرفوا كان زمان والله لا انسى هذا الموقف وانا طفل صغير الشيخ بتاعي ضرب تلميذ من التلاميذ فتح له راسه في الحته دي على طول قام قال روح لابوك شوية بعد ربع ساعة لقينا ابوه لا مؤاخذه جايبه راكب وراه على الحمار بتاعته ربطه اتبيه وجاي المستشفى خد له غرزتين وقال له خد يا مولانا كمل ما حفظ موته وابعت له شيله <تصفيق> ان ده حد حد اللي يستعمل كده عفوا ما حدش يعمل كده <تصفيق> أنا عندي أحد المحافظين الشيخ بيتكلم عن شيء قديم عندي السنة اللي فاتت الشيخ درويش يذكر يعني ربما كاد يعني معلمه ضربت في وهي تحفظ شايفين اللي يعني بتكلم في ايه شايفين شتان بين معلمة ضربت ضربت من أم تمام فالوضع اختلف فبعض فبعد المحافظين ممنون لهم من الرفق واللين مع الأولاد حصل عندي أحد المحافظين مد أولاد لا لا لا مد الضرب على الرجلين انت ما عادش اخواننا خالص كان زمان يعني ما هوش موجود الضرب على الرجلين ايه الغوا خالص الجرد طيب خوف يا اخواننا الطفل إذا ضرب عرف النهاية هددوه بالضرب لكن ما تضربوش ف طول ما هو متهدد بالضرب حفظه الخايف اته انضرب عرف ان ده ما اجى نهايته عيط طلع يطين ودمعه وانتهت وهرجع اعملها مره من الاول ما هو ما عادش عندك حيلة بقى ايوه قابلني احد اولياء الامور بيقول لي والله انا صالبه على عمود مصدقني الشيخ, الشيخ لا حول ولا قوه لولا ان انا يعني تا تا انا يعني لولا ان انا هديت من الموضوع ويعملها. عملها فاحنا عايزين نقول ايه الرصاص ال ال الرفق بالضغط. ما كان الرفق في شيء الا زانه طيب عندنا على سبيل المثال شيخنا بعض المحفظات طبعا معنا اولاد جدد يعني بنات يعني من الاشياء اللي بنحاول نكون حريصين زمان كنا ملعب كوره في بيقولوا النادي اللي ما فيش فيه ناشئين نادي مفلس فاحنا بنحاول ان احنا نوجد الناشئين فبعض الطرق في التحفيظ اغلبهم ضعيف في طرق التحفيز من أفضل من الطرق يتعلم يحفظ تحت إيد المعلم اللي يعلمه أفضل الطرق حتى لو أردت أن توصل معلم يحفظ تحت إيد المعلم والمعلم يكون عينه عليه إحنا تعلمنا إزاي كان الشيخ بتاعنا يجيب أعلى الناس في المكتب يخليهم يريح الشيخ بمعنى إنهم ما يسمعون للصغارين فأنا عندي الناشئ يبقى تحت إيد معلم بمعنى ان المعلم يقول له اشتغل هنا وهنا, وهنا ويكون عين المعلم على عليه اصل ممكن التلميذ يضحك على الناشئ برضه يعني آه لا يكون عين المعلم عليه ويقول يا فلان نعم سمع لفلان وفلان وفلان طيب وعد لغلطاتهم لازم يقولوا عد لغلطاتهم احنا النهارده الصوابات اقل من الاخطاء يعني اقل من الاخطاء بس نستحمل نعد الأخط نعلم ونقوله عد الأخطاء شهر اثنين بعد كده حيتمام ما تسيبش ناشئ يقوم بحلقة لوحده أبدا ولو لمدة ايه موسم بعد كده ايه حسيت إني المعلم ال ايه كويس يعني ممكن المعلم يستأزن يوم وهو يمسك الحلقة حد من الجمعية عينه عليه يشوفه وحيعمل ايه يحطه في موضع اختبار لأنه كويس بعد كده الموسم اللي بعده ممكن نجيب له حلقة صغيرة ونمشي معه بذ هذه الطالب بيختلف المرحلة العمرية ومرحلة الذكاء من طالب لآخر طيب الطالب مثلا اللي الذي لم يحسن الكراهة والطالب الذي يحسن القراءه كيفيه التعامل مع الطلبه طبعا حضرتك مستويات مختلفة كيف نتعامل معهم توصي مع كل المستويات مع جميع الأعمار وجميع المستويات وجميع المراحل وجميع المهن وجميع كل حاجه سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بس ما كملناش الحديث تكملت الحديث ايه وإنما أنا قاسم والله عز, عز وجل يعطي الرسول بيقول أنا حقول برضه الاستاذ بيعلم وكل على قدر طاقته وقدر فهمه فنلازم نراعي الضعيف آه ما نضرع انه لازم تحصل الأولان لا هو ضعيف لا ناخد بايده يمكن بعد مره بعد سنه بعد حاجه يسبق فانا اتحمل القوي واشجعه واتحمل الضعيف واحفزه كيف اتعامل مع الطفل الذي لم يحسن القراءه اشتغل معاه يا وراي افضل الوسائل الذي اجيب الكبير له الثلاث سطور دول أو اري الآية دي خمس مرات عشر مرات واجيبه اشوفه اثروا عليه ايه تعالى يا حبيبي اقرا أشوف هو قراءه فعلا ولا أعجي العب وياه خدنا بالنا من الحاجات دي ويكون عنا عليه دايماً أنا بقول الناشئ يساعد الكبير فأنا أجيب له بقى اللي ما بهوش عارف اللي يكتب اه الريه الثلاث جول أو الريه ثلاث سطور جول أو الريه الايتين جول وهو يقول وراه لكن انت يا كبير هتقعد على طول طراج جباً ما انت شغال طول ما انت شغال الحلقه المديتها لا ساعتين او ثلاث ساعات بكتير ما تش هتعمل فيها حتعمل فيها تلميذ او اثنين فهو انت عندك المساعد بقى تستفاد منه في الحاجات افرض ما عندكش مساعد الجمعيه جايبها لك ختم القران لكن عندك احنا مثلا الطفل الذي لا يحسن القراءه ولا الكتابه غالبا ما يكون بيحفظ في جزء ايه يا اخوانا في جزء اهم انت عندك طالب او تلميذ حصل ربع ياسين تعالى اللي حصه الربع ياسين جوه وانت وثق بقراءته قرأ اللي اتنين دول مع بعض سورة الكوثر سورة الماعون سورة قريش من اول قول الله تعالى عما يتساءلون الى قوله تعالى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاج مثلا فهمنا ديبقى دي طريقة اللي استعين بها واشتغل عليه طيب الطلب الوصح